يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فعلم أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عهدت من المشركين ثم لم ينقصهم شيئا ولم يضاهروا عليكم أحدا فأتموا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سَلَخَ الْأَشْهُورَ الْحُرُوفَ قُتِلُ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَقَعُدُوا لَهُمْ كُلَّمَا بُصَدَّ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوْا الْزَكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ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 إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما لَكُمْ لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا بمه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 ما كان للمشركين أن يعموا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبقت أعمالهم وفي النار هم خالدون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 مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجل عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان وَمَن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قُل إن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وأزواجكم وعشيرتكم وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وتجارة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 فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافه واعلموا أن الله مع المتقين إن من نسيء زيادة في الكفر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 يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم فروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبِدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارُ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 ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله, الله من فضله ورسوله إننا إلى الله راغبون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 119. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن 110. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم 111. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم 112. بالله لكم والله ورسوله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 قُلْ بِالَّذِي اللَّهِ عَذَابًا وَرَسُولِهِ قُلْ بِالَّذِي لَا اللَّهُ وَبِهِ آمِنُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا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 أشد منكم قوتهم وأكثر أموالهم وأولادا فاستمتعوا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبقت أعمالهم في الدنيا والآخرة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 فَلَمَّا أَتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إلَى يَوْمٍ الْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْفِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُ أَن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 يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا وقالوا لا تنفروا في الحرب قلنا رجها نما شد حرا لو كانوا يفقهون فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِنْ رَجَاكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا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 رضوا بأي يكونوا مع الخوالف وطب الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعذرو لَنُؤْمِنَ لن لَكُمْ قَدْ نَبَأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبيكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس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 سَيُدْخِلُهُمُ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّ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 ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ وَقُرْيَاعَمَلُ فَسَيَرَّ اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ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 لمسجد أسس على تقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أي يتقهر والله يحب المطهرين أَفَمَنْ أَسَسَ بُنْياً عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم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 وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التابعون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين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 وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ